ولا ايه مش دين عصر مش عصر العصر انك تودي نفسك جهنم العصر انك تضيقها على نفسك في جهنم على فين يا شباب على شو اتفرج على المغني اللي بحبه انت بتحرم نفسك من متع عظيمه في الاخره عشان بتاخدها بالحرام في الدنيا على فين على الشاتنج انا رايح انا ورا البريف سبوت الليله انا رايح شاتنج على الفيسبوك طب وانت بتشات مع مين انا بشات مع اولاد وبنات طب يا ابني لو الناس كلها ضيعت نفسها في النار تودي نفسك معاهم ليه على فين يا على الماتش ده الساعه لسه الماتش بالليل رايح احجز مكان تحجز مكان ايه يا وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام طب نكلم مين طب نروح لمين طب محمد ازاي على فين يا امهات على المطبخ والفطار واغسل طب على فين الشغل انا يا ابني الشغل والضهر في الشغل وبالليل في الشغل يا كافي احتياجات الحياه طب مين طب مين اللي ينقذ محمد طب مين اللي ينقذ الوضع اللي احنا وصلنا فيه احنا في غيبوبه يا جماعه غيبوبه, غيبوبة من ولسه الاطفال اطفال بيدخلوا في الغيبوبه وقفله بالكرتون ورنات المحمول اتمسك من وطفل الطفل يكبر ويبقى شاب في ثنايا عامه وبنت في ثنايا عامه والغيبوبه تزيد يقعد يذاكر وفي الدروس ليل نهار ليل نهار يرجع اخر اليوم ما هو شايف قدامه ابوه يقول له هقطم رقبتك لو ما قعدتش على المكتب تذاكر لا فكر في صلاه ولا كلمه هو صلى ولا ما صلاش الشاب يخرج من ثنايا عامه يدخل الجامعه الغيبوبه تزيد اكتر واكتر واكتر, وأكتر. البنت يبقى كل همها الباضي والبنطلون الجينز والبرفان وفتل احلام الروش الله يجي ياخدها حمار الفراري والشب كل همه العربيات والليف بيها والبلاي ستيشن والشات على النت والمصايف والكوره والنوادي والقهاوى والراب والجاز واغاني الميتال واغاني الهارد روك والتدخين والمخدرات والمز... والمعازف كل هم الشباب في حياته كده بعد كده التخرج يجي يتخرجوا ايه الغيبوبه بتزيد اكتر واكتر تلاقي الشاب ماسك السي في بتاعته قاعد يلف على الشركات ما حدش بيقبله وبعد كده يروح يقعد على القهوه مستني أي حل وهو ركعتين في بيت ربنا يحلوا كل مشاكل حياته بعد كده يدخل طول الليل يسهر قدام النت يدور على واحده اجنبيه يتعرف عليها يمكن تسفره بره ولا يطلع على شرم الشيخ يتعرف على واحده يتجوزها ويسافر معاها بره شباب غيبوبه والبنات قاعده تلف على الاتيليهات تشوف فستان سوري عشان صاحبها اللي هيتجوز النهارده لما جه في الجامعه صاحبها قبل كذا سنه ولما جه يتجوز ما فكرش فيها وكل ما يجي فرح تشوف اسوا فستان سوري يمكن حد المرة يفكر فيها كزوجه مش يفكر فيها كاي شيء ثاني غيبوبه لما يكبر الشباب ويبقوا اباء وامهات الغيبوبه تزيد اكتر ت الاب احد مهموم مش البنت اللي اتجوزت دي هجوز البنت المخطوبه دي هجوزها ازاي واجيب لها عفش يشرفنا قدام جوزها ازاي والبنت اللي لسه ما اتقدملاش حد ليها تتجوز ولا لا والولد اللي اتخرج ده ومش لاقي له والولد اللي عايز يتجوز ومش عارف اجوزه والواد اللي في ثانوي اللي مقطعني كروت محمول وما ادوش عارف اقضي طلباته وإزازة الزيت وطابور العيش اعمل ايه بس لما بيجي المطش كل ده بينتهي كل ده بيروح يفضل الراجل قاعد قدام الماتش بشر بالجنه ولما ال10 لعيبه اللي عشر المباشرين بالجنه وحارس المرمى ده حامي حما الامه يلا يا بطل الله ينصر دينك احمي المرمى بتاعنا من طلقات الاهباء والمتفرجين اللي قاعدين يتفرجوا ده دول الانصار ولو راحوا المز... ال... ال... ال ولو راحوا الملعب يشجعوا هناك بقوا المهاجرين وما هوش واخد باله ان بنته وهو قاعد قدام الماتش بتقول له مع السلامه يا بابا لا بصل للبنطلون اللي لابساه ولا المكياج اللي حطاه ولا المحمول اللي رن قبل ما تنزل ولا رايحه فين ولا هتقعد امتى واخوها طالع وهي نازله ما بص وابوه ما بصش للسواد اللي تحت عينيه والسواد اللي على شفايفه ازاي يا جماعه ازاي وصلنا للمرحله دي ازاي ام محمد بقت ام عايشه في الغيبوبه دي ازاي زمان من 1400 سنه لو كنا وقشنا في المدينة المنوره وقلنا على فين يا شباب على فين يا ام سلمى انا رايحه هاجر هاجر لله ورسوله على فين يا سلمان انا سايب الدنيا ووطني وبلدي وطالع ادور على حد يوصلني لربنا على فين يا معاذ ابن افراء انبت شتت شتم رسول الله الله يسلم انا طالع في غزوه بدر عشان من ابو جاله فين يا ابن عباس الدنيا كلها عشان اطلب علم عشان اعلم الدنيا كلها على فين يا معاذ ابن جبل طالع على الشام واليمن دين ربنا. على فين يا مصعب طالع على عشان افتح المدينه بالدعوه الى الله قبل ما مكه تتفتح سنين على فين يا صهيب سايب شع عمرك وفلوسك في مكه ورايح فين رايح هاجم لله دين الله على فين يا على دين ربنا على نصر